اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ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 وَلَا يَحْمِلُنَّ أَطْفَالَهُمْ وَلَا مُعَافًا مَّعَ أَطْفَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلا قَدِ أَسَل النانُ حَن إلَ قَمِّهِ فَلَ بِثَ فِيهٍأَفَسَنَةٍ إِلَّا قَمسينَ عاممَا فَأَخَذَم الطُفَان وَهُمْ ظَالِم فَأَن جَيْنَام وَأَصحابَ السَّفينَةِ وَجَعَناهَا آيَ وَجَناهَا آيَةَِن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 رَحْمَتِي وَأَولائِكَ لَمَ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قَتِلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَن جَاءَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إن في ذَلِكَ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 وَاَتَى الْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ إذ لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إلا أن طال أتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين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 فيها قالوا نحن أعلم بمن فيها لا ننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت لوطا سيئ بهم, سيئ بهم ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ فَتَوَلَّوْا مِنْهُ مُدْبِرِينَ وَلَوْلَا أَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَلَوْلَا أَنَّهُمْ أَنْ يُؤْمِنُوا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ لقد تركنا منها آيةً زينةً لقومٍ يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر وارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين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 قاوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض والذين امنوا بالباطن وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون وَلَلجَلُ صَنَّ لَجَأَ الععَذااب وَلَا يَأتيًَاَّهُ ضَوثَةَ وَ لاَا يَشرُون يَستَعجُِونَكَ بِالعَذاابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَ مُحبََثُ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 وأنهم من الجنة غرفا لنبوأنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعيم اجر العاملين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 الخالق السماوات والارض وسخر الشمس وسخر الشمس والقمر ليقولوا ان الله فانا يفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَأَلْتَهُم نَّنَزِّلْ من, مِنَ السَّمَاءِ مَا فِيهِ الْأَغْضَانُ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وما هذه الحات الدنيا الا لهم ولعد وان الدار الاخره هي الحيوان لو كانوا يعلمون فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلن ما نجاهم فلن البر